فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا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 وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَن تُنْيَأَنَّ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا تَسْمَعُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وَهُم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم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 ''Fa'lamu anna Allah şadeydül il